م ؤ س س ة أ ج ن ا د ل ل إ ن ت ا ج ا ل إ ع ل ا م ي تقدم يا أ م ت ي والحزن يعصرني على م ا ل ن ح ن ى ما بال رحلتك انتهت وخلعت ثوب ا ل ك ب ر ي ا يا أمتي والحزن يعصرني والحزن على م ا ل ا ن ح ن ى ما بال رحلتك انتهت وخلعت ثوب ا ل ك ب ر ي ا لو كان يسعفني البكاء لمت من فرط البكاء يا أ م ت ي هل يصبح ا ل أ ع د ا ء يوما اصدقاء رباه ماذا قد دهانا كيف ذل ا ل أ ن ق ي ا ل ك أ ن م ا ا ل أ م ج ا د شيدت دونما ب ذ ل ا ل د م ا ء اه يا زماني س ا ع ة واذكر زمان ا ل أ ق و ي ا كم جلجل الحق المبين وطاف انحاء الفضاء طف يا زماني س ا ع ة و ذ ك ر زمان ا ل أ ق و ي ا ء كم جلجل الحق المبين وطاف أ ن ح ا ء الفضاء كم طهر السقم دبب أ م ة تركت دروب ا ل أ ن ب ي ا ء لو يعلم الوسنان منا أ ن في التقوى شفاء لاستيقظ الليث الهصور وسار في جيش الفداء قم يا رعيل اليوم وارفع ما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 س و ف يسفر عن ضياء هلا رفعنا بالدعاء ك ف ن ا نحو السماء ومضت رواحلنا على درب ا ل ب ط و ل ة والفداء يكفي من التاريخ عارا أ ن يسود ا ل أ ش ق ي ا ء يا أ م ت ي